ولا يقبل من أ ح د عمل إ ل ا بتحقيق ذلك بتحقيق إ خ ل ا ص العباده لله جل وعلا و أ ن ه الذي لا إ ل ه إ ل ا هو و إ خ ل ا ص و تحقيق ا ل م ت ا ب ع ة لرسول الله صلى الله عليه وسلم و ا ل إ ي م ا ن برسالته و أ ن ه رسول رب العالمين خاتم ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين ورسالته خاتمه الرسالات ا ل إ ي م ا ن و ا ل ش ه ا د ة ب أ ن الله جل وعلا هو الحق المبين هو المستحق ل ل ع ب ا د ة ولا يستحقها أ ح د سواه لا معبود بحق إ ل ا ه جل وعلا المعبودات ك ث ي ر ة الهوى يعبد من دون الله و أ ن و ا ع من الخلائق تعبد من دون الله من عاقل وغير عاقل من شيطان وشيخ ا ل وولي يدعى أ ن ه ولي وقد يكن وليا ح ق ي ق ة وشجر ومن شجر وحجر وكواكب م ن وكل غ ي ر ذ ل و ك هذه العبادات ب ا ط ل باطلة ولا ع ب ا د ة م ع ت ب ر ة و ن ا ف ع ة إ ل ا ما كان لوجه الله ولا ت ك ف ن ن ا ف ع ة و لو كانت لوجه الله إ ل ا إ ذ ا كانت م و ا ف ق ة س ن ة رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يتحقق معنى ا ل ش ه ا د ة ش ه ا د ة ان لا إ ل ه الا الله و ش ه ا د ة أ ن محمدا رسول الله إ ل ا ب إ خ ل ا ص ا ل ع ب ا د ة لله و إ خ ل ا ص ا ل م ت ا ب ع ة بصدق ا ل م ت ا ب ع ة لرسول الله و أ ن ه لا سبيل إ ل ى مرضاه الله ولا طريق إ ل ى جنته إ ل ا ب م ت ا ب ع ة هذا النبي الكريم و أ ن ه لا مجال ل ت ص د ي ق م ح ب ة الله م ح ب ة العبد لربه إ ل ا بصدق م ت ا ب ع ة العبد لنبيه صلى الله عليه وسلم قل إ ن كنتم تحبون الله فاتبعوني وحببكم وكل ما أ ت ى به النبي صلى الله عليه وسلم وثبت أ ن ه أ ت ى به فهو حق وجب على ا ل أ م ة ا ل أ خ ذ به فيما تستطيع وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ولو أ خ ل ص الناس لله جل وعلا وحققوا الائتمار ب أ م ر الرسول الكريم عليه افضل ا ل ص ل ا ة والتسليم وحقق الانتهاء عما عنه ناها لادركوا من عز الدنيا ونعيمها وخيراتها وتحقق لهم سبيل عز ا ل ا خ ر ة فانه لا يجتمع ل أ ح د من الخلق عز الدنيا و ا ل ا خ ر ة ا ل ا ب م ت ا ب ع ة رسول الله فتجتمع من عز الدنيا ولا كن عز الدنيا مهما عز عز شيء الدنيا الدنيا كن ولا ع ل ى وكثر فانما هو اشبه لظل الضحى سرعان ما تكسبه الشمس ويظن حل ويزول او كظل الغمامه او كحلم خاطف دار في مخيله نائم فاذا استيقظ فلا شيء منه واما عز ا ل آ خ ر ه فهو المجد الحقيقي و ا ل س ع ا د ة التي لا تكدر والشرف الذي يتضاءل ويضمحل اذونه كل شرف ولا يتم ذلك ولا يتحقق إ ل ا بتحقيق شهاده ان لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن محمدا رسول الله هذا النبي الكريم الذي بعثه الله جل وعلا على حين فتره من الرسل اطلع على الخلق ف م ق ت ه م عربهم وعجمهم صوره بقايا من اهل الكتاب في الصوامع والديارات لا يغرون شيئا فارسل الله جل وعلا هذا النبي المصطفى بهذه ا ل ش ر ي ع ة ا ل ع ظ ي م ة ا ل م ش ت م ل ة على مصالح الناس في الدنيا وتحقيق مصالحهم في ا ل ا خ ر ة لمن احسن الاثر بها و التعبد بمقتضاها و صدق ا ل م ت ا ب ع ة لمبلغها صلى الله عليه و سلم يقول عليه السلام أ م ر ت ا و قاتل الناس حتى يشهد و ان لا إ ل ه إ ل ا الله واني رسول الله و يقيم ا ل ص ل ا ة هذه ا ل ع ب ا د ة ا ل ص ل ا ة هي أ ع ظ م أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م بعد الشهادتين وهي التي ينظر فيها أ و ل ما ي ن ظ ر ف ي عمل ا ل ع م ر ي ب ان يكون هناك امر ل ج ب ا ة ف إ و ن ه ا ك امر ي ان ي ك ا ك م ح ف و ظ ة م ق ا م ة ي ج ان يكون ة أ د ي ة ان ت ك ا ء م ر ض ا ب ا ل ل ه ج ل و ع ل ن ا ك ا م ف ي ب ق ي ة عمل ا ل ع ب د ن و ا ل غ ا ل ب أ ن ا ل م ص ل ج ي ا ل م ح ا ف ظ على ا ل ص ل ا ة ا ل م ب ت غ ي ب ذ ل ك و ج ه ا ل ل ه ا ل م ح س ن أ د ان ه ا و ف ق م ا شرع ر س و ل ا ل ل ه أ ن ه ي س د د ل أ ن ه ا تغسل ا ل أ د ر ا ن تثقل القلب تضيء جوانح النفس يتوجه العبد بموجبها إ ل ى خالقه ي س أ ل ه الهدايه في خ م س ة مواقف على ا ل أ ق ل وفي كل موقف إن في أ ر ب ع ة م و ض ع أ و ث ل ا ث ة أ و مرتين وهو يلتجئ إ ل ى خالقه و ي س أ ل ه الهدايه والله جل وعلا وعد ا ل ل جل ه و ل ا و ع العباد إلى س أ ل و ه صادقين وقدموا ب ي ل يدي م س أ ل ت ه م ومسائلهم توبه نصوحه وصدقا في ا ل ر غ ب ة فيما عند الله وحسن ظن به جل وعلا أ ن ه م لن يرجعوا خ ا ئ د ي ن الله أ م ر العباد أ ن ي س أ ل و ه وخزائنه م ل أ و خ ر م ه وجوده لا انتهاء له واذا حصل على العباد نقص او فاتتهم مصالح او حرموا امورا ي ط ل ب و ن ه ا ويرون انها ض ر و ر ي ة لحياتهم فانما ا ت و ا من قبل انفسهم لو ا ت ق ى ربهم جل وعلا لاشبغ عليهم من انواع النعم ولو استقاموا على الطريقه ل ا س ق ي ن ا ه م أ ان غزقا لو اطاعوه جل وعلا حق الطاعه لرزقهم من حيث لا يحتسبون الصلاه يا عباد الله هي الركن الثاني من اركان هذا الدين العظيم اركانه خمسه وسيقت على الترتيب في الاهميه والعظم و أ ر ك ا ن ه ا ل ظ ا ه ر ة التي يقاتل الناس إ ذ ا لم يعلنوا القيام بها واداءها هي الشهادتان ثم ا ل ص ل ا ة ثم ا ل ز ك ا ة و ا ل ب ق ي ة تبع ذلك إ ل ا أ ن ه ا أ ر ك ا ن و أ س س وقواعد للدين لا يستقيم الدين بالاعراض عنها هذه الصلاه إ ب ا د الله التي فرضها ربنا جل وعلا علينا فرضها خمسين وانتهى جل وعلا بفرضيتها إ ل ى خمس في الاداه وهي خمسون عند الله جل وعلا ا ل ح س ن ب ع ش ل أ ن ث ا ل ه ا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح ل أ ص ح ا ب ه ليبين لهم أ ه م ي ة هذه ا ل ع ب ا د ة ومكانتها من الدين أ ر أ ي ت م لو أ ن بباب أ ح د ك م نهرا غمرا جاريا يغتسل منه في اليوم خمس مرات هل يبقى من درجه شيء قالوا لا يعرفون إ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا اغتسل اغتساله ح ي ص ل ع ا ل ن ظ ا ف ة من ماء جاري و ا ل ش أ ن في الماء الجاري أ ن ه أ ك ث ر ذهابا ب ا ل د ر ن م ا على ج س د من هذا الماء ا ص ط ح ذ م ا علق له من الدرن فيبقى الجسد نظيفا ثم ن ظ ي ف ثم لا يبقى به أ ي درن هذه الصلوات ا الخمس تغسل القلب فيبقى القلب ه والله مضيئا مشرقا في ح ي ا ة بينه فتصدر اوامره وتوجيهاته وارشاداته الى سائر الحواس و ا ل ج م ا ر ح فلا تتجه الا الى خير ان ا ل ص ل ا ة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولعل قائلا يقول ما بال و بعض المصلين يصلون ويغشون منكراته يصلون ويرتكبون شيئا من الخيانات يصلون وترى عليهم أ م و ر ت س ت ن ك ر و فيقال هل أ د و ا ا ل ص ل ا ة بكامل متطلباتها قبل الابتداء وهل استحضروا حواسهم عند الشروع بهذه ا ل ع ب ا د ة ا ل إ ن س ا ن قد يصلي وليس له من ص ل ا ة سوى نفسها سوى الصنف الربع الخمس وعدد ا ل مصطفى كما في الحديث الصحيح الى العشر فعمل لا يبقى مع العامل منه سوى عشره هل يقوم هذا العشر بما تقوم به ع ش ر ة اقسام ل أ ت ح ت ا ج ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا أ ر ا د أ ن ي ع د ي هذه ا ل ع ب ا د ة أ ن ي ت ه ي أ لها ب ا ل ن ي ة ا ل ص ا د ق ة و ا ل ر غ ب ة في ا ل س و ا ب الذي أ ع د ه الله ل أ ه ل ه ا واستحضار ك ي ف ي ة أ د ا ئ ه ا من المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي الذهاب إ ل ي ه ا و أ ن يحتسب المشي ل أ د ا ء هذه ا ل ع ب ا د ة كان رجل من ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم و أ ر ض ا ه م بعيد الدار عن المسجد ولا تفوته ف ر ي ض ة إ ل ا وياتي مع اول من ي أ ت ي فقال له قائل لو اشتريت لك ح ن ا ر ا تركبه في الظلمه والرمضه قال ما ي س ر ل ي ان ب ي ت بجانب المسجد إ ن ي أ ح ت س ب خطايا في ذهابي الى المسجد ورجوعي فلما أ خ ب ر المصطفى صلى الله عليه وسلم بما قال قال أ ب ل غ و ه أ ن الله كتب له ذلك كله كلمه مخرى فالعبد إ ذ ا سار إ ل ى ا ل ع ب ا د ة إ ل ى ا ل ص ل ا ة لا يرفع قدما إ ل ا رفعه الله بها د ر ج ة ولا يضع أ خ ر ى إ ل ا حط الله عنه بها خ ط ي ئ ة حتى يصل إ ل ى المسجد وقد لا يصل المسجد إ ل ا وقد تساقطت عنه الخطايا وعلت منزلته عند خ ا ل ق ه جل وعلا وهذا من جليل عطاء الله وخليل فضله و م ا س ع انعامه على العباد ولما هم بنو س ل م ة من ا ل أ ن ص ا ر أ ن يرتحلوا ا من حيهم لينزلوا قرب المسجد ر غ ب ة في ا ل م ب ا د ر ة إ ل ى الخير وحبا للقرب من هذا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم س أ لهم رسول الهدى عن ذ ل ك و أ ص ب ر و ه أ ن ه من اجل و ن ف ق ا ل ي ا ب ن ي س ل م ة ا ي ا ر ك م ت ك ت ب آ ث ا ر ك من اجل ان تكون افضل من اجل ان تكون افضل م اجل ان ك و من اجل ان تكون افضل من اجل ان تكون افضل من اجل ان تكون افضل م س اجل ان و ن ا ف ج ل ا ك و ن افضل من ا ج ن ت و ن افضل من تكون افضل من اجل ان تكون ا من اجل ا تكون ف ض ل من ل ان ك ل من اجل ان تكون افضل من اجل ان تكون افضل من ا والحسنه بعشر امثالها ا ل ى صاحبه بهذا المسير الاحتساب وامتلا قلبه ر غ ب ة و ر ه ب ة ر غ ب ة فيما عند الله و ر ه ب ة من عذابه ورجا ن ط ف ربه وعفوه و إ ح س ا ن ه و ت ض ر ع اليه في عبادته ي س أ ل ه ويستهديه ويرجوه جل وعلا ويستكفيه وجد من خالقه سبحانه وتعالى من كريم قد أ ع د ه ل أ و ل ي ا ء ه والله جل وعلا أ ك ر م ا ل أ ك ر م ي ن أ م ر صلى الله عليه وسلم أ ن يقاتل الناس إ ذ ا لم يؤدوا هذه ا ل ع ب ا د ة ل ن يشهدوا ان لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن م ح م د رسول الله و ي ق ي م ا ل ص ل ا ة ا س ق ا م ة ا ل ص ل ا ة حسن أ د ا ئ ه ا والاجتهاد في أ ن يؤديها العبد كما أ د ا ه ا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كان يؤديها صلى الله عليه وسلم كان إ ذ ا أ ر ا د الدخول في ا ل ص ل ا ة أ و ح ا ن الوقت توضا وغالب أ ح و ا ل ه أ ن ه إ ذ ا استنجي حتى ينقي م وضع الاسفنجه و ي ت م ض ى ي ت م ض م ثلاثا ويستنشق ثلاثا ويرسل وجهه ثلاث مرات ويديه كل و ا ح د ة ث ل ا ث ة ليدخل المرفق في الغسل ويمسح ر أ س ه ي و ل يديه ثم يمسح ر أ س ه امتداء ب ا ل ن ا ص ي ة و ي د ب ر يديه حتى تنتهي الى ن ه ا ي ة منابت الشعر صلى الله عليه وسلم وكيف كان يؤديها صلى الله عليه وسلم كان إ ذ ا أ ر ا د الدخول في ا ل ص ل ا ة أ و حان الوقت يتوضا وغالب أ ح و ا ل ه أ ن ه إ ذ ا استنجى ا س ت ن ج ي حتى ينقي موضع الاستنجاء ويتوضا ي ت م ض م ثلاثا ويستنشق ثلاثا ويرسل وجهه ثلاث مرات ويديه كل و ا ح د ة ثلاثا يدخل المرفق في الغسل ويمسح ر أ س ه يقول يدي ه ثم يمسح ر أ س ه ا م ت د ا م بالنار و ي ج ي ر ب يدي ه حتى تنتهي الى ن ه ا ي ة من ا ب د الشعر من خلف ا ل ر أ س عند م و ث ق ا ر أ س ا ل ر ق ر ة ثم يعود يدي ه الى حيث ب د أ ثم ي غ س ل ق د م ي ه و ي د خ ل ا ل ك ع ب ي ن ك ل ق د م ي غ س ل ه ا ثلاثا و ي ق د م ا ل ي م ي ن على الشمال في كل ا ع ض ا ء ا ل و ر و ء ثم يتوجه صلى الله عليه وسلم إ ل ى المسجد وكان يحب أ ن تصلى النوافل في المنزل ويقول أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة ما كان في البيت الا ا ل م ك ت و ب ة و أ خ ب ر أ ن الله جاعل في بيوتنا من صلواتنا أ ي من نوافلنا نورا واذا وقيمة ا ل ل ص ا ة ق ي م ة ا ل ص ل ا ة رفع يديه فكبر فارتفعت كفاه إ ل ى حلوي منفليه ي ا ل أ ص ا ب ع إ ل ى فروع ا ل أ ذ ن ي ن ثم وضع اليمين الشمال على、الشنال. وضع كفه اليمين على كف وساعد اليمين الشمال و ا ش ت ر ع في ا ل ق ر ا ء ة استعاذ بالله و س م ى و ق ر أ ما شاء الله له أ ن ي ق ر أ ثم إ ذ ا اراد ان يركع رفع يديه كما رفعهما في الدخول في الصلاه ثم ركع والقم كفيه ركبتيه مفرجا ا ل أ ص ا ب ع أ ص ا ب ع اليدين لا يحل ب ر ا ظهره ك أ ن ه س ن ا م ولا ي غ ر ه ح ص ر ه ك أ ن ه مرج بل يستقيم ظهره لو تقول عائشه لو وضعت اناء لو وضع اناء على ظ ه ر ه ما خشي عليه اناء ما ولا ي ط أ ط ئ ر أ س ه ف ي ذ ل ي ه ف ي ذ ل ي ه ل ل أ ر ض ولا يرفعه و هو راكع يجعل ا ل ر أ س ممتدا ً ك ل ى امتداد الظهر ثم يسبح ما شاء الله له ان يسبح و لما نزل فسبح بحمد ربك العظيم قال ي ج ع ل و ا هذه في ركوعكم و سبحان ر... ربك ا ل أ ع ل ى قال اجعلوها في سجودكم و ن س أ ل الله أ ع ل م أ ن تكون سبحان ربي العظيم للركوع ل إ ظ ه ا ر تعظيم الله ف إ ن أ ه ل الدنيا إ ذ ا أ ر ا د و ا أ ن يعظموا عظماءهم انحنوا لهم وركعوا ف أ ر ش د أ ن الانحناء والركوع إ ن م ا هو لرب العالمين ولا سبب أ ن يقول في حال السجود وهو أ ق ص ى حالات انخفاض وجه العبد أ ن يتذكر علو الرب جل وعلا فيقول في هذا الوضع الذي هو غ ا ي ة الاستدلال أ ن يقول سبحان ربي ا ل أ ع ل ى ويكررها ولا مانع بل ي ح س ن أن يدعوها في ح ا ل ان ل ب يدعو يقول على س أم ا ل ر و ف ع ظ م في ه ربكم وأم ا ل سجوده فأكثروا فيه فقامل يفترش أي أن لكم حري المرء ر الدعاء يستجاب وإذا لا ي من سجد ع ذ كافكراش ي الكلب الكلب ع ا د ت ه في حال يسوه على الارض انه يفلس ذراعيه على الارض فرشا فامر المسلم حسب ا ل ا س ت ط ا ع ة ان يفرج عضديه و ر ف ق ه عن جنبه اذا امكن ويعلي المرفقين واذا لم يكن مصافا ل أ ح د يحرص على رفعهما حتى رفعهما على ل ولكن أتت بهمة د عضده خ ل ت تحت من ه ذ ا قالت عائشة رضي الله ع رضي ه الله صلى الله ا صلاة عن ع صلى رسول ل يديه ه وسلم و ي ق م د ي حتى يكون أ غ ل ب وجهه وكان بينك في ه و س ا ج ه و ي س ع ك ف أ ص ا ب ع ه على ا ل أ ر ض وجهه ا ل ق ب ل ة ويوجه أ ص ا ب ع القدمين إ ل ى ا ل ق ب ل ة ويجعل لارتكاء القدم في فروع ا ل أ ص ا ب ع و م ن ت ق ا ه ذ القدم على ا ل أ ر ض ناصبا القدمين حال سجوده ثم يدعو بما شاء إ ن كان منفردا فليطور ما شاء وينبغي أ ن يكون هناك تناسب بين ا ل خ ي ا م والركوع والاعتدال من الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين حيث لا يطيل ا ط ا ل ة ك ب ي ر ة في الموضع ويخفف تخفيفا ملفتا للنظر في موضع اخر يحرص على التناسب والذين وصفوا ص ل ا ة نبي الله يقول انه ركع ركوعا طويلا نحو مما قرع ف إ ذ ا رفع, رفع ركوعا طويلا نحو مما ركع ولا يعني أ ن ه م ث ل و تماما ولكن إ ش ا ر ة إ ل ى أ ن ه يطيل هذا ولا و إ ذ ا جلس بين السجتين دعا بما أ ح ب و ن ف و رجع ل المؤمن يدعو ربه في صلاته من فرض و نفل بما أ ح ب من ا ل أ د ع ي ة ما لم يعتدي في الدعاء وما لا يعتدي في الدعاء أ ن ي س أ ل من الله جل وعلا ما, ما لا يليق له كان يطلب من ربه م ن ز ل ة فوق منازل ا ل أ ن ب ي ا ء أ و غ ي ذلك الله جل وعلا لا يعجزه شيء والعبد ينبغي ان يعرف قدره ثم إ ذ ا كان عنده نوع من التخليط يحصل ان يستحي من ربه أ ن يقول ربي أ د خ ل ن ا ل ج ن ة بغير حساب ولا عذاب إ ل ا إ ذ ا نوى وعزم على أ ن ي أ خ ذ ب ا ل أ س ب ا ب التي قد يتحصل معها ذلك ا ل م ط ل ب ثم إ ذ ا انتهى او يصلي مع قوم أ و بقوم الفوا واعتادوا ج ل س ة ا ل ا س ت ر ا ح ة فجلس ا فحسن وان كان إ م ا م ا ولا يدري عن حال المؤمنين فيحصل أ ن يبادر إ ذ ا كبر للقيام م ن ر ك ة ا ل أ و ل ى أ ن يبادر للقيام ل أ ن ه لو جلس ش ب ق ه كثير من الناس ف ح ا ل ف و ا امامهم في الانتقال من وضع إ ل ى وضع و ا ل إ م ا م مطلوب منه أ ن يراعي أ ح و ا ل م ؤ م و م ي ن ويحرص على انتظام أ د ا ئ ه م عبادتهم ويكون في ذلك عونا لهم على التناسب وعدم التفرق في الانتقال من وضع إ ل ى وضع ثم ي ق ر أ في ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة كان اولى او دون ذلك بقليل و إ ذ ا انتهى من ا ل س ج د ة ا ل ث ا ن ي ة من ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة جلس للتشهد ا ل أ و ل وكانت عاده النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يخفف التشهد ا ل أ و ل ويقول أ ص ح ا ب ه ف ي م ا ي ن ق ل و ن عن ح ا ل ت ه كأنما جلس على الرغف يعني ك أ ن ه جلس على ح ج ا ر ة ا ل حاره لا يطيل الجلوس عليها ف ك أ ن ه إ ذ ا انتهى من التشهد من محمد قام المسلم وأن لكن أشهد والأفضل الله إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن لو زاد لا عليه أنه زاد إلا لا رسول لو فرج ولكن يقول لك ان يكون هناك افضل من ا ل ل ه ا ل ي ه و س ل م ف إ ن م و ا ف ق ة ا ل س ن ة ل ه ا أثر ك ب ي ر على ا ط م ع ا ن ا ل ق ل ب و ا ر ت ي ا ح ا و ع ل ى ت ق ب ل ا ل ل ه جل و ع ل ا لعمل عبده و ا ل إ ن س ا ن إ ن م ا يعبد ا ل ل ه و ي ع م ل و ي ت ع ب ن ف س ه يرجو من اجل ل ل ه و ع ل ا المغفرة و ا ل ر ح م ة و ا ل ت س د ي د والحنايه والعفو و ا ل ن ط ف والله عفو كريم اقف عند هذا الحد واترك بقيه لما بعد المغرب وارجو الله ان يهيئ لنا الانتقاء وان يوفقنا جميعا لقول الحق والعمل به وان ي ع ي د ن ا من نزغات الشيطان و و ش ا و س ة و أ ن يهيئ لنا و ل أ م ة محمد صلى الله عليه وسلم من أ م ر ن ا رشدا اللهم يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م ن س أ ل ك ب أ ن ك أ ن ت الله الذي لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت أ ن ت الحي القيوم ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م قلت وقولك الحق وقال ربكم ادعوني استجب لكم و أ م ر ت ن ا أ ن نقول إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين إ ه د ن ا الصراط المستقيم ف ن س أ ل ك أ ن تحقق لنا ذلك كله وان ت ز ي د ن ا من كل بر وخير وتقوى يا ايها ل الذين امنوا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب سبحانك لا اله الا انت ولا حول ولا قوه الا بك نسالك يا ايها الذين امنوا ان تعز الاسلام والمسلمين وان تذل الشرك والمشركين وان تجمع كلمه المسلمين على الحق والهدى وان تؤلف فيما بينهم وان ترزقهم تعظيم سنه نبيك صلى الله عليه وسلم وصدق متابعتهم له يا رجالا ل إ ا ك ر ا م نسالك ان تصلح قاده الامه الاسلاميه في كل مكان ان تصلح امراءهم ملوكهم وامراءهم ورؤساءهم وعلماءهم ومعلميهم وشبابهم وكهولهم من رجال ونساء يا اله العالمين ونسالك ان تبين لنا الحق وترزقنا التمسك له وصدق ا ل إ ق ب ا ل عليه و أ ن تثيبنا على ذلك بصيره في الدين و ت ن ا ث ا على الحق و ت ج ن ب للمكروهات وسائر المحرمات ص و ر به أمنها وتمنع به عنها كل شر وان تشدد في كل أ م و ر ه وتوفقه لاختيار احب ا ل أ م و ر إ ل ي ك وحمل الناس عليها ذا الجلال الاكرام وان تجازيه على ذلك وتتاثر عليه بسعادته وسعاده امه اهل بلده وسائر المسلمين في الدنيا والاخره انك مجيب الدعاء صلى الله وسلم على المصطفى وعلى اله وصحابته ومن اقتدى بهم واتبع س هديه م الى يوم د لله رب الدين ع ا ل شكر لسماحتكم الله على ما على بينتم وجعل الله ذلك في ميزان حسناتكم نستاذن سماحتكم في قراءه بعض الاسئله ة فضيلة يقول الشيخ السائل ل صلاة الاستخارة تشرع هل يصلي لها كل ص ل ا ة أ م واحد ة تكفي لكل أ م ر قائم بذاتها ا ل ا ش ت خ ا ر مشروعه اذا أ ش ت ل ا ل أ م ر ع ل ى العبد ولم يتسنى ل ه ترجع ي شيء عن شيء ف ي ك ل ه ا ل أ م ر إ ل ى العلم ا بكل شيء يصلي ركعتين من غير ف ر ي ض ة يتوضا لهما ويصلي ص ل ا ة المخلص لله في العمل ا ل ر ا غ د في أ ن يفتح الله لهما استغلق من القصد و أ ن يختار له ما هو أ ع ل م به من النفع و يصلي الركعتين من غير الفرائض و الراتب م و في غير وقت نهي ثم يدعو بدعاء ا ل ا س ت خ ا ر ة الوارد في ذلك ولم تكن ع ا د ة ا ل ص ح ا ب ة والسلف ان احدهم في كل يوم يصلي مرات ومرات الاستخاره وانما اذا قلب الامور وحاول الوصول الى الارجح وصعب عليه الامر والتبست عليه الحال فلن يترجح له امر دون امر اهل ما ض ع ف هو عدم قدرته على الاهتداء إ ل ى ما غمض إ ل ا ب ت و ف ي ق من الله فصلى صلاه ا ل ا س ت خ ا ر ة يطلب من ربه أ ن يختار له ما يشاء وربك يخلق ما يشاء ويختار سائل يقول أ ي ه م ا أ ف ض ل للرجل أ ن يصلي الليل مع ا م ر أ ت ه ج م ا ع ة أ و يصليها منفردا إ ذ ا صلناها مع ا م ر أ ت ه ارجو أ ن يكون أ د ر ك فضل ا ل ز ي ا د ة ل أ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا صلى مع آ خ ر ان كان مع ر ج ل فيصف بجانبه تماما عن يمينه وهذا هو ا ل أ ص ل و أ م ا ا ل م ر أ ة فلا تصاف الرجل لو كانت و ا ح د ة صلت خلفه ولو كان واحدا فاذا صلى باهله وصلت معه امراه فلا حرج لا اعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى التهجد بعائشه او صلى التهجد بام السلمه او بزينه وبقيه نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هو صلى نافله وصلى خلفه أ ن س وغلام مع يتيم وصلت العجوز خلفهم وصلاتها خلف الصف وحدها ا س ت د ل به على جواز صلاتها خلف الواحد وحدها و ن ا حرج في ذلك إ ن شاء الله إ ن أ ح ب أ ن يحصل فورا ج م ا ع ة ف ن ا حرج إ ذ ا صلت ا م ر أ ت ه و ر ا ء س ا ئ ر يقول يتوافد في, في بلادنا ج م ا ع ة يسمون ب ج م ا ع ة التبليغ ويدعون للخروج معهم أ ر ب ع ي ن يوما في سبيل الله فهل لنا الخروج معهم لا شك أ ن ه م ان شاء الله ينفعون في خروجهم في البلاد ا ل ك ا ف ر ة أ و البلاد التي تفتقد كثيرا من مقومات ا ل إ س ل ا م وعندهم بعض المخالفات وهذا التحديد ليس له أ ص ل على النبي صلى الله عليه وسلم والابتداع في الدين و إ ن قل فهو خطير الابتداع في الدين ولو كان يسيرا ولو ابتدع ا ل إ ن س ا ن أ م ر ا يرى أ ن ه من محسنات ا ل ع ب ا د ة فهو إ ذ ا تعمق المرء في تحليل مقاصد هذا العمل أ و ما ي ق و ل إ ل ي ه وجد فيه ر ا ئ ح ة أ ن ا ل د ي ن ل م يكون ه م ي و ا ك من و ن ا ك ن ي ا ك ن يكون ا ك م يكون هناك م ي ه ن ا ي و ن ه من ي و ن ه ا ك من ي ن ا ك ن ي ك ا ن ي ك ه ا ن و ن هناك من ي ك ي ن ل ل ن ا س ه ذ ا ا ل خ ر و ج ل م د ة أ ر ك ع ي ن ي و م ا ك من هناك من ا م أو على ا ل أ ق ل في ي و م وليلة ف إ ذ ا ل من ج د ل عمل ذ ل ك أ ص ل ا ك من رسول ا ل ل ه صلى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م ف ه ن ر ج ع إلى ا ل من ه ا ك م ا ك من ه ا ك من ه من ع م ل ه ا ك من هناك من ه أ ص ك من ه ورد خروج ا ل م ر ه ليدعو إ ل ى الله ويعلم الناس دين الله وينذر من كان على غ ل ا ل وليثبت من اهتدى على ا ل ص ل ة التي كان يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لها البعوث والسرايا والرسل فحسن وجميل و إ ذ ا استحسن غير ذلك فليتهم نفسه ف إ ن الحسن ما صله الهدى صلى الله عليه وسلم شكر ا لا ل لكم يقول ه ل س ا ئ ل ل من هم ا ا أ ش ع ر ة ما ه ي ع ق ي د ت هلا م و ه تجد ل انت خلفهم وأخذ العلم ع ه هل م لا أدري أ ن متعلم وطالب علم أ و أ ن ك من ع ا م ة الناس وتقرا في المدارس ع ا د ي ه ا وتسمع ك ل م ة ش ا ع ر ة أ ر ج ع إ ل ى كتب اهل العلم ولباحث ا التي اعتنى في هذه ا ل أ م و ر ا ل ع ا م لا ي س أ ل هل هذا أ ش ع ر ي أ و ك ر ا ن ي وماتريدي ي س أ ل عن هذا الذي يصلي هل يصلي ص ل ا ة ص ا ئ ح ة وهل لا يعرف عنه سوء إ ذ ا كان لا يعرفه ويصلي خلفه و إ ذ ا وجد إ ن س ا ن ا يصلي بقوم أ و بشخص واحد و ل م تظهر عليه دلائل الشك بهذا الشخص فليصلي معه و إ ذ ا اشتبه ب أ ب ه أ و علم أ ن ه من أ ه ل البدع ا ل م ك ث ر ة فلا يصلي معه لا خلفه ولا معه و إ ذ ا أ م ك ن أ ن لا يجعله يصافه في الصف فليفعل و إ ذ ا ابتلي ب أ ن يصف بين ا ث ي ن من هذه الشاكره فليتجنب ذلك ف إ ن ه قد يقول ك أ ن م ا صلى فردا خلف الصف والحديث عن مقالات ا ل أ ش ا ع ر ة ي ح ت ا ج إ ل ى أ ر و ق ه الجامعه والكليات المتخصصه في ذلك ولكن أ د خ ل الجهاز المسمى بالدش في المنزل و إ ن اطفالي وزوجتي صاروا يضعفون إ ي م ا ن ا ولا أ س ت ط ي ع الخروج من المنزل و إ ن ي طالب علم وانكر عليهم ولكن دون فائده ة فما العمل ا ل ل جل وعلا يقول فما ا ا الله ت ق و ا ل رسوله ع ل ل ي ه و س م إذا أمرتكم بآمن فأتوا بآمن منه ما استطعتم ويقول جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا اتق الله في نفسك وحرر ّ زوجتك على اجتناب ج ن و س ي عند هذا الجهاز وخذ ايدي أ ط ف ا ل ك إ ل ى أ ق ص ى ما تستطيع و ص ل ربك ان يهيا لك فرجا و م خ ر ج م ا أ ن ت فيه وهذا بلاء قد عم الناس وفتح أ ب و ا ب ا عليهم من أ ب و ا ب الفجور والشر والتشكيك بالعقائد و إ ح د ا ث الاضطرابات في ا ل أ ف ك ا ر ما الله به عليم والمطلوب ش ت ك ى على الله ل ا و م من كل إ ن س ا ن أ ن يدافع عن نفسه لنفسه يحملها على لزوم طريق الحق ويعتني بمن يعول و ي ح ف ظ من يتولى رعايتهم و ي ن ف ح ز و ج ت ه ب أ ن تكون ر ا ع ي ة أ م ي ن ه ل أ ن كل إ ن س ا ن مسؤول عن رعيته فالله مستعان شكر الله لكم. يقول الشيخ لكم هناك ذلك فرق الله السيد العقيلة والمنهج مع الدليل على ذلك؟ سلمة المناهج يقول هل على هذه مع سلمة بين ت و ل ع ف ي ه ا ف ي هذا ا ل و ق ت ع ن د م ا ك ث ر ت الكثير س ب ل و ر ت من ا ع ل ي ه ا ا ل ع ق ي د ة ه و م ا ي س ت ق ر ف ي يجب ان ل ي ك و ج هناك إ الكثير ا من المساعده ل الجوارح والحواس إ ل ا إ ل ى ما يحبه الله احرص ع ل ى م ا عليه السلف و ا س أ ل عما كانوا عليه وما كان يدور بينهم وما أ و ض ح و ا به مفاهيم كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم واصرف بصرك عما استحدث من هذه المناهج ا ل خ د ا ع ة والتجمعات ا ل م غ ر ي ة ا ل م ش ت م ل ة على ضلالات ك ث ي ر ة ودعاوى ع ر ي ض ة فمنهجه السلف هو المنهج القويم ومعتقد السلف هو المعتقد السليم س ا ئ ل يقول رجعت إ ل ى الله عز وجل و ل ك ن م ب ت ل ا ب م ع ص ي ة من المعاصي حاولت تركها استطع ولم فما العلاج؟, العلاج عندك لو قيل ت ك ان هذا الطعام مسموم وكنت في غ ا ي ة الجوع ما اقدمت عليه لثقه ا ك ت ف ا بانه ضار فلو كنت ندمت على الذنوب ن د ا م ة ص ا د ق ة وعزمت على تركها ع ز ي م ة ص ا د ق ة لوجدت نفسك ق د ر ة على ترك هذه ا ل م ع ص ي ة لا تغالط نفسك ب أ ن ك تبت توبه ص ح ي ح ة و أ ن ت عاجز عن ترك هذه المعصيه ة افزع ا إلى ل ل جل وعلا المنية متلبس المعصية واخشى توافئك وأنت وأنت تبعث عليها خشة أن أن بهذه ف إ ن غ ا ل ب ان ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا مات على وضع معين يبعث على ذلك تلك الحاله التي كان عليها و ا س أ ل ربك الح ع ر ي ه بالدعاء واعتني ب أ و ق ا ت ا ل إ ج ا ب ة إ ذ ا صليت العصر يوم ا ل ج م ع ة إ ل ز م مصلاك واحتفظ بطهارتك واشتغل بذكر الله جل وعلا ولا تنصرف الى شيء سوى ذلك الى ان ي أ ت ي وقت ص ل ا ة المغرب وانت ما بين ف ت ر ة واخرى تفزع الى ربك ت س أ ل ه وترجوه تتضرع اليه وتتضرع من الحول و ا ل ق و ة الا به وستجد عند ربك جل م وعلا خيرا كثيرا في جوف الليل الاخر قم وتوضع وصلي ما من وتوضع يتيزه وصلي الصلاة لك و أ ك ث ر من الدعاء وانت ساجد ل أ ن هذا الوضع هو أ ق ر ب ما يكون عليه العبد من خالقه جل وعلا وتضرع اليه ولا تمل لا ت ق و ل دعوت ودعوت ولا أ ظ ن أ ن تحصل إ ج ا ب ة بل كلما طال ا ل أ م ل طال ا ل أ م د وضعف الامل ازدد ع ز ي م ة و ق و ة و ر غ ب ة في الدعاء فانك ي ل على خير ولكن ا تحمد يجب ي ان ولا تهلل ت يكون ل ا ق د ج ي ت هناك اشياء ا علمت اخرى ولكن تملأ ا يكون هناك ل اشياء ا منها انت لما تطلب من مخلوق من المخلوقين ح ا ج ة ت أ ت ي إ ل ي ه وتمدحه و أ ن ه من أ ه ل الكرم والجود و أ ن ه ما رجع من قصده ب ح ا ج ة م ف ل س ة مع أ ن ه مخلوق لا يعطيك إ ل ا أ ن حمله الله و أ م ر ه أ ن يعطيك ولا يمنعك إ ل ا إ ذ ا قدر الله أ ن يمنعك فكيف إ ذ ا ش أ ء ت الخلاق العليم الذي ما من خير إ ل ا منه ولا دفع شر إ ل ا بلطفه ورحمته ابدا واثني عليه جل وعلا وعد أ ع ت ر ف بقصورك وتقشيرك ثم ش ل ه حوائجك ثم إ ذ ا أ ر د ت أ ن تنتهي فمجده و أ ث ن ي عليه وصل على رسوله صلى الله عليه وسلم وكرر ذلك مرات ومرات حتى لو لم تر ى ا ل إ ج ا ب ة لا تظنن ان ا ل إ ج ا ب ة لم تحصل ولكن ظن بربك خيرا قد يكون هيا لك بسبب هذا الدعاء صرف بلاء كان مقبلا او جلب خير كان عظيما لو فاتك والله جل وعلا اعلم من مصالح عبده وما ينفعه وما هو مضطر اليه وهو ارحم الراحمين بعبده س ا ئ ر يقول ف ض ي ل ة الشيخ اني احبك في الله وله ا س ئ ل ة ع د ة اولها هل السؤال أ ف في ض ل الصلاة م ج د الحي الذهاب الحرم فاتتني رقعتان الصلاة ا إلى ولو ل أم أو من رقعة و س الثاني هل تدرك ا ل ج م ا ع ة ب إ د ر ا ك سجده او أ سجدتين أ و تدرك ب إ د ر ا ك ر ق ع ة ك ا م ل ة وكيف يخشع المصلي في صلاته اما ما يتعلق ب ا ل ص ل ا ة فلا شك أ ن ا ل ص ل ا ة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ف ض ل منها في سائر مساجد ا ل م د ي ن ة وفي سائر مساجد الدنيا سوى مساجد م ك ة ف إ ذ ا لم يشق عليك الذهاب إ ل ى المسجد ولم تخش ف م ا ت ا ل ص ل ا ة أ و فوات جلها فالصلاه في هذا المسجد أ ف ض ل من مسجد الحي ومع ذلك لم ي أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم صحابته أن يتركوا مساجد مساجدهم التي يصلون بها ل أ ن ه كما وصفه ربه بالمؤمنين الرؤوف الرحيم لا يحب أ ن يشق عليهم واما الخشوع فلا شك أ ن ه مطلب هام وغالب والقلب إ ذ ا كان قلبا مخبتا كثير الخوف من الله جل وعلا عظيم ا ل ر غ ب ة فيما عند الله يتصور ش د ة العقاب و أ ل م العذاب و يتذكر تقصيره و ضعفه في العمل ا ل وفق إ ل ى ذلك واستشعر هذه الحال واستشعر الأجل واحتمال س ت ش ع ر الدنو والأجل احترام المنيه ربما ساعده ذلك على الخشوع و لكن قد يصرف ا ل م ر أ ة عن ذلك ت ع ل ق ه ف ي أ م و ر أ خ ر ى من دونه ومال من وعمل وموشد و أ ه ل وولد و م ج ا ل س أ ص ح ا ب و أ ص د ق ا ء و ق د ت ك و ن ا ل ذ ن و ب أ ض ع ف ت إ ح س ا س القلب ولم يوفق ا ل ع ب د إلى التخلص من هذه الذنوب و ا ل م ر ء يحتاج إ ل ى ع ل ا ج يعد ج ق ل ب ه ويبحث تحت الراغب في الشفاء إ ذ ا أ حسب ص د ا ع وتناول م س ت ك ر ة فلم تفد و أ ن هناك أ ل م في المعده إ ذ ا لم يفد ذهب يعرض نفسه على أ ك ث ر من طبيب و أ م ر ا ض القلوب لا تحج الى ع طب كثيرين تحتاج إ ل ى تذكر للذنوب و ت و ب ة منها وتذكر ل ل أ ع م ا ل التي يحبها الله جل وعلا ليبادر إ ل ى الاخذ بماء يسال ل له يسأل ه منها ثم يسأل ربه أ ن يتقبل و أ ن يكون العمل خالصا لوجهه و أ ن يكون العامل موفقا لاتباع نبيه صلى الله عليه وسلم ويستمر على هذا ويكثر إ ذ ا فعل ذلك ر غ ب ة في ح ي ا ة قلبه ف إ ن القلب كلما عظمت حياته كلما ازداد خوفه من خالقه جل وعلا فنشأل أن يرزقنا الله حياة ل ق و ب ن ا تحيا بها أبداننا تتمة ل ا ا ل هل ل شيخ تدرك ج م ا ع ة ب إ د ر ا ك ا ل س ج د ة واما ادراك الصلاه فالمقصود إدراك المقصود بها الركعه الكامله اما فضل الجماعه فارجو انه يدرك بادراكه ولا تكبيره الاحرام لمن قصدها واما ادراكها بحيث كبر لو صلى كبر قبل غرب الشمس لكان قد أ د ر ك ا ل ص ل ا ة في وقتها أ و كبر قبل أ ن يسلم ا ل إ ي م ا ن يوم ا ل ج م ع ة أ د ر ك ه ا لا لا تدرك هذه ا ل ص ل ا ة الا ب ر ك ع ة بان يركع ثم ي أ ت ي بما يتبع ذلك و جاء في ذلك ل ح د ي ث ا ل ص ي ح ة في ح د ي ث من صلى ر ك ع ة قبل أ ن تغرب الشمس أ د ر ك ا ل ص ل ا ة فليتمها الى اخر شكر الله لكم يقول السائل نحن في د و ل ة لا تحكم بشرع الله خارج ا ل م م ل ك ة بل تحكم بالقوانين ا ل و ض ع ي ة فما هو الموقف الصحيح من هؤلاء الحكام وهل يعتبرون كفار لا سمعه لهم ولا ط ا ع ة و إ ذ ا لم تسمع لهم وتطيع يتركونك تفعل كما تشاء اسمع واطع في ما لا مضره عليك به وما أ م ر و ك به من م ع ص ي ة فلا ط ا ع ة لمخلوق في تلك ا ل م ع ص ي ة فلو أ م ر و ك أن ل ا تصلي فلا تطعهم ولو أ م ر و ك بشرب الخمر فلا تطعهم ولو أ م ر و ك بارتكاب معصيه من المعاصي فلا تطعهم و أ م ا إ ذ ا أ م ر ه م أ م ر ا عاما ب أ ن و ا ع من المحرمات وفتح ي حانات الخمور واقرار مواخير البغاء البغا ف لا يحتاج إ ل ى إ ذ ن منك في هذا اكره هذا و أ ن ت أ ع ط ا ك نبيك صلى الله عليه وسلم ثلاث ة درجات ل ل أ م ر ب ن ع و ذ والنهي عن المنكر ت غ ر باليد إ ذ ا من يترتب على ذلك شر وبناء وفساد ومحن ف إ ن ترتب فتغير باللسان ف إ ن حيل بين المرء و ب ن التغيير ا باللسان و ق م ة ا ل أ ف و ا ه و ع ق د ة ا ل أ ل ز ن فهناك أ م ر لا يتسلط عليه أ ح د سوى الخلاق العليم إ ن ك ا ر المنكر بالقلب و إ ن ك ا ر المنكر بالقلب بعض ذلك المنكر و ظ ه و المرتكبين لارتكابهم اياه والابتعاد عن مجالستهم وهم في م ل ك ر ه م وهجرهم ان كان هجرهم يؤثر عليهم ارتداعا الى غير ذلك واذا قدر المرء ان يترك بلدا لا يفخم فيها بشرع الله, إلى بلد فيها الله فليفعل لكن النظام العام الدول الزمن ل ن هذا ا ا قيد في سؤال وحدد ب يسال ن وبين يطلدون ن ه م كثيرهم و مما أ ل للشيخ ه ا ل والهداية والتوثيق والسداد سائل يسأل ط ف يقول ما هو حكم الجهاد في هذا الزمان هل هو فرض عين و أ ع د ا ء ا ل إ س ل ا م في بلاد المسلمين في فلسطين والشيشان إزاكم الله خيرا أ ح ب من كل واحد أ ن يتصور واقع المسلمين المسلمون ض ع ف ا ء فرطوا بدينهم واعرضوا عن مقومات ع ز ه م ففقدوا ع ز الدنيا و ا ل آ خ ر ه الا من شاء الله العرب كلهم مسلمهم وكافرهم لا يستطيعون أن م ق ا و م ة اسرائيل وهي من ش ذ ا د العالم فليس عند المسلمين عند العرب من السلال حلف ت ا ك م ا عند اسرائيل و إ ن ذ ل ك اذا اعتدي على ارض شبر من أ ر ض ه م فزعوا بالشكوى و أ م ا اسرائيل فما علمناها اشتكت في يوم من ا ل أ ي ا م إ ذ ا تحرش بها انتقمت انتقام العدو الحلق والمسلمون هم سبب ذلك تفرقوا واختلفوا واضاعوا ا ل ص ل ا ة واتبعوا الشهوات وشرعوا ما لم ي ذ ن به الله و ا ض ا ح و ا ما حرم الله وتعادوا فيما بينهم فصلبوا ا ل ع ز ة وصلب الكثير منهم الدين ا ل ص ل ا ة التي هي عمود الاسلام تشاد تكون م ع ط ل ة في كثير من بلاد العالم ولا تجد في بلدنا م بلدان الا ان شاء الله من يقول لجالس لم لا تقم تصلي بل يمر العالم الذي يشار إ ل ي ه بالبنان لعلمه في كثير من بلاد العالم ا ل إ س ل ا م ي على أ ن ا س جالسين أ و يبيعون الخمر في حانات بجانب المساجد ويدخل المسجد ويصلي ولا يكلف نفسه أ ن ي س ت ن ك ر ولو ب أ ق ل قليل وهل وبلاء إ ن استطاع المسلمون أ ن يصلوا إ ل ى ما وصل إ ل ي ه اليهود من ت ق ن ي ة و ا ل أ س ل ح ه استطاعوا أ ن يقحموا إ س ر ا ئ ي ل أ و ز ل و ه ا وان ج ا ل ت هذه ا ل أ س ل ح ه وهو الظاهر في المستقبل وصار الناس يتقاتلون بالاستهام والسيوف و ا ل ر م ا ق انتصر المسلمون إ ذ ا حاربوا ب ا ل إ س ل ا م و أ ظ ن اننا نقف عند هذه ا ل ن ق ط ة ليستريح من يحب ان يستريح لنعود إ ن شاء الله بعد ص ل ا ة المغرب و صلى الله على نبينا محمد و ا ل ي و صحبه وسلم تسليما كثيرا